واللَّهِينَ حصريا على شبكه الركن الدعوي وقال الشيطان لم نخطئ الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من இல்ல தாத்துக்கும் பல தலு முனி ஒலுமோசும் அன விமோசரிசி கொசரிசை என் கிமா ஷோத்து முனி ان الظالمين نرهم عذاب نار وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم في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 அங்சிந்த சில